الحاجز الثاني إذا دخلت لام الجر على اسم أوله لام أصلية ومعرف بأل تحذف همزة الوصل فيجتمع ثلاث لامات ثم تضغم لام التعريف في اللام الأصلية ويعوض عنها بالشد التي توضع فوق اللام الثانية مثال لبن زائد أل تساوي اللبن كما بالشكل المكتوب أمامك